فَلْيَأْتِنَا بِآيَتِهِ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةِ الْأَهْلَك نَجَاءَ فَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشانا بعدها قوما آخرين فلما احسوا باسنا إذا هم منها يركضون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 من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلية إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم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 ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خسيته مشفقون ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين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 حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبعتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا فعاقب الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكن بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن إِنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ لَنْقُصُعَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ وَلَا يَسْمَعُ السُمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ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 وَإِنْ كَانَ مِثْقَالٌ خَبْتٍ مِنْ خَرْدٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَأْ بِنَا خَاسِبِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ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 وَتَلَّاهِ لَأَكِيداً أَصْمَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَدُّوهُمُ الْبِرِّينِ فَجَعَلَهُمْ جُذَّاثاً إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلْ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا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 ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوئين إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أدمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه ظلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففحمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داهود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم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 من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين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 انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصلت فرجها فنفخنا فيها بروحنا. وجعلناها وابنها آية للعالمين وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبًا وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةِ الْأَهْلَكِ لَا زَائِدُهُمْ لَا يَرْجِعُونَ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 في غفلة من عذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلية ما وردوها وكل فيها قادرون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتغت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون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 إن الأرض يرثها عباد الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنا إنما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون